فلَيه وَلَظَّ م إِ الذيينَ حَقّ عَلَيْهِم كَِمَ تُ رَبّكَ لاَا يُؤمِنون وَلَ جسهُم كُّ آيَةٍ حتىَ يَرَ العذاابَ الألم.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 افَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انْذُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل